ما تيسر من سورة طاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يحشى تنسى Okay. كنها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها يا موسى إني أنا ربك فأخنعنا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصَّلَاةَ لذكري إِنَّ ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهدت بها على ظنمي ولي فيها أُخْرَى أخرى قال ألكها يَا فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناتك تخرج بيضا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 وحلوا نقدة من لسان يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أَزْرِي وأشركه في أمري كلم سبحك كثيرا ونالك كثيرا إِنَّكَ كنت بلا بصيرات قال قد أتيت سلك يا موسى ولا قد لنا عليك مرّة أخرى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 وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عني إِذْ تمسي أختك فتقول هل أدلكم على من يخفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى إِذْ لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه قضى فقونا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يَحْكَى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أَوْ أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إما رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 لا يضن ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي منها مِنْهَا وفيها وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُ كُنْتَ ثَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قُلْنَا اذْهَبْ تَأَلَّى لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى لا لا بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تكتروا على الله كذبا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 يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجيعوا كيدكم ثم أتوا صفا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعَلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أَنْ تُلْكِيَ وَإِنَّا أَنْ مَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوك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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقص عن أيجيكم وأرجلكم من خلاه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت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 فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا السرى لعباده فضرب لهم طريق في البحر يبسا لا تخفوا دركه ولا تخيا فاتبعهم فرعون بجنوده فغسهم من اليم مما غسهم وَأَضَلَّ فرعون قَوْمَهُ وما هَدَى يا بني إسْرَائِيلَ قد أَنْذَرْنَاكُمْ من عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطُّورِ الْأَيْمَنِ ونزلنا عليكم الْمَنَّ وَالْعَفْوَ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 كفار لمن تاب وامل وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثر وعجلت اليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك لهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 زينة القوم من زينة القوم فَقَدْ أَحْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقُسَامِيرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِنْجَنًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي يَرَوْنَ يرون ألا يربع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يُرْجَعُ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هارون ما مَا لَنَعْكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ظَنُّوا أَن لَّن تَتْبَعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَدَنُ أُمَّا لَا تَخُذْ بِنَفْسِي وَلَا بِرَأْسِي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 فقضضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا لساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا انما الهكم الله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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حما يوم ينفخ في الصور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 قاعا من صف صفا لا ترى فيها عيوا ولا امتا يومئذ يتبعون يكتب الداعي لا عي وجا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 وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما